ولنجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطع ما إليه مرجعكم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم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 ولئن جاء نصهم من ربك لا يقول إننا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن من الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون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 لا يتدلى العالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقواه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أو ثالون وتخلقون إفك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغو عند الله الرزق وعباده ويشكرو له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ مَا يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب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 ان ننجينه واهله الا امراه كانت من الغابرين ولمما ان جاءت رسلنا دولطا نسي بِهِمْ وضاق بهم بِهِمْ وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن مُرْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّ مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجل يوم الآخرة فقال يا قوم اعبدوا الله ورجل يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 إلى إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء ماي وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الأرتاب المبطرون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 وَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَلَعَ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَالكَفَارِ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُلَآهُ كهم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجن مسمى النجابه العذاب ولا بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوق يما يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوق ويقول ذوق ما كنتم تعملون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء أنهم من الجنة غرفاً لن بوء أنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين الذين صدروا على ربهم يتوكلون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 الله يبث الرزق لمي يشاء من عباده ويقدرنه إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أم فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها لا الله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 ناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي الناس م صُبُ ل وَإِ الله لَ المحسنين